ذ تُتنا عَلَهِم م ياتُ الرَّحمَان خَّوسُتَّدَ وَبُكّ اللَّ فَخَلََ فَ بعَِهِ خَلْف أَوُ الصَّ لَاتَّبععُ الشَّهَوَاتِ فَسَو فَ يَقَوْونَ إلا من تاب وَآمَنَ وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنة عدل التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها مبرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا ما كان تقي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 واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أننا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عيطيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم لله وارذها وان منكم الا وارذها كان على وان منكم الا وارذها كان على ربك حتما ما ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جيثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا, للذين آمنوا, للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الظلالة فليمدد له الرحمن متاء حتى إذا رأوا ما يوعذون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شرش مكانا وأضعف جندا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 عند الرحمن عهدا كلا سنتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرده ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكثرون بعبادتهم ويكونون عليهم غدا أَلَمْ, ألم تَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا, أرسلنا الشياطين, الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ, الكافرين تَأُذُّهُمْ أَزَّا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ, تجل عليهم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 دسما وا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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن غدا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما غدا وكم أهلكنا قبل قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا